وَمَا جَعَلَ أَزواجَكُم الَّائِيتُوَعونَ مِنْهُ نَأُم مَّهَاتِكُمْ وَماَا جَعَلَ أَدَعأَكُمْ أَبَنَااءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْجِ السَّبِيلِ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ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 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا, إلا أن تفعلون كان ذلك في الكتاب مذكورا